ونحن في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف في حديثه حول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وحديثه عن الأذان وما ذكر فيه قال أثابه الله والأذان من خصائص هذه الأمة شعارا للمسلمين ونداء للصلاة واختلف في بدء المشروعية للأذان والصحيح أنه بدأ به بعد الهجرة وجاءت نصوص لكنها ضعيفة أنه شرع ليلة الإسراء أو بمكة منها عن علي رضي الله عنه عند البزار أنه شرع مع الصلاة ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن حبان أنه شرع بمكة عند أول صلاة وقال ابن حجر لا يصح شيء من ذلك أما مشروعيته بعد الهجرة وفي المدينة ففيها نصوص عديدة صحيحة تبين بدأه وكيفيته منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد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 وفي الموطا لمالك رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة فأري عبد الله بن زيد الأنصاري خشبتين في النوم فقال إنها هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تؤذنون للصلاة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 فإذا رآها الناس أذن بعضهم بعضا أي أعلمه عند حضور الصلاة فلم يعجبه ذلك فذكر له القنع وهو الشبور لليهود فلم يعجبه فقال هذا من أمر اليهود وفي رواية أنس أن ينور نارا فلم يعجبه شيء من ذلك كله وفي حديث عبد الله بن زيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلوات طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة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 فسمع عمر وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت ما رأى فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد رواه أبو داود وفي رواية له فقال إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان فتبين من هذا كله أن الصحيح في مشروعية الأذان أنه كان بعد الهجرة وفي المدينة المنورة وهنا سؤال حول مشروعية الأذان قال بعضهم كيف يترك أمر الأذان وهو بهذه الأهمية من الصلاة فيكون أمر مشروعيته رؤيا يراها بعض الأصحاب وطعن في سند الحديث واستدل بحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة والجواب عن هذا من عدة وجوه منها أن سند حديث عبد الله صحيح وقد ناقشه الإمام الشوكاني رحمه الله وذكر تصحيحه ومن صححه ويشهد لصحته ما قدمناه من رواية الموطا بإرادة اتخاذ خشبتين فأري عبد الله بن زيد خشبتين الحديث وكذلك في الصحيحين إثبات التشاور فيما يعلم به حين الصلاة قال صاحب التتمة أثابه الله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع تلك الرؤيا أقرها وقال إنها لرؤيا حق أو لقد أراك الله حقا فكانت سنة تقرير كما يقر بعض الناس على بعض الأفعال ثم جاء بعد ذلك تعليمه صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة فصار سنة ثابتة وكان يتوجه السؤال لو أنه لم يبلغه صلى الله عليه وسلم وعملوا به بمجرد الرؤيا أما وقد بلغه وأقره فلا سؤال إذن ومنها أنه في بعض الروايات أن الوحي قد جاءه به ولما أخبره عمر قال له سبقك بذلك الوحي ذكر في مراسيل أبي داود قال صاحب التتمة من مجموع ما تقدم يكون أصل مشروعيه الأذان سنة ثابتة إما أنه كان قد هم أن يبعث رجالا في البيوت ينادون وإما لأنه أقر ما رأى عبد الله فيكون أصل المشروعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقرير منه على الألفاظ التي رآها عبد الله